وأنا بحلم أبقى سنين من عمري بستنك ولما حبيبي شفت عنيك بقيت يا حبيبي ملكي بيك أيامي معاك أنا عايش علشان بقيت أنا عاشق وبموت في هواك أنا ناسي في حضنك أنا مين جوا يا غرام ولا يمكن أحكي بكلام مين يقدر يوصف أحلام كان عايش يا حلم هستني معك أنا عايش على No. دا غيرك انت بس ماليش بحس بمعنى I know